هو الاسم المنصوب المفسر لمن بأم من الذوات هذا أحد أوجه الذي يفترق فيه الحل على التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بأم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ثم ذكر شرطميز قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون إلا بعد تمام الكلام طبعا سبق الكلام على الحال وبينا بعض أحكامه وشروطه واليوم مع الباب السادس من المنصوبات الباب السادس من المنصوبات لأن التمييز يعني في العدي يأتي في الدرجة السادسة لأن المنصوبات كما سبق يعني هذا هو السادس الحال هو الخامس وهذا هو السادس ثم قال المصنف التمييز باب التمييز التمييز التمييز هذا ميز يميز تمييزا مصدر ولكن المصدر معنى من المعاني والنحات لا يتكلمون عن هذا لهذا التمييز وإن كان المقصود به المصدر لكن يراد به ماذا يراد به اسم الفاعل وهذا كما يقول علماء البلغة والمتعلق لما تعلق به وما قيد لذي اطلق فيقول من باب اطلاق المصدر ويرادة إما اسم الفاعل وإما اسم المفعول أو من باب اطلاق اسم الفاعل ويرادة اسم المصدر أو اراده اسم المفعول أو من باب اطلاق اسم المفعول ويرادة اسم الفاعل أو المصدر فالصوره سداسيه فهنا اطلق المصدر واراد به ماذا اراد اسم الفاعل اي معنى الكلمة المميزة والمخصوصة هذا معنى التمييز اي الكلمه المميزه والمخصوصة والتي ترفع ايش الابهام الابهام والتمييز لغه كما قلنا هو مصدر التمييز ميز الشيء اذا خلصه وفصله عن ماذا عن غيره يفصله اما يشابه كما قال تعالى اليوم الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ومعنى نمتاز أي انفصلوا من المؤمنين انفصلوا من المؤمنين فيكون التمييز لغة ما معناه فصل الشيء عن غيره فالتمييز معناه لغة ما هو فصل الشيء عن غيره التمييز ويقال له كما قال ابن حمدون يقال له التمييز والمميز والتفسير والمفسر والتبيين والمبين هذا معنا فإذا التمييز لغة ما هو فصل الشيء عن غيره وبعضهم قال التمييز من حيث اللغة هو التفسير والفصل هو التفسير والفصل ولكن المشهور أنهم يقولون فصل الشيء عن غيره، فصل الشيء عن غيره، ويستدلون بالآية التي ذكرنا لكم وامتاز اليوم ايها المجرم، أي يفصل من المؤمن. هذا من حيث إيش؟ من حيث اللغة. إذا عرفنا التمييز، فلان يتميز من فلان أو عن فلان. من يتميز؟ يعني لا يشابهه، ينفصل عنه. ها ينفصل عنه واضح فلذلك قال فصل الشيء عن غيره فصل الشيء عن غيره واستراحا ما هو التمييز اصطلاحا عرفه المصنف ماذا قال المصنف هو الاسم المنصوب فالمصنف هو الذي عرفه يعني التمييز هو الاسم يعني الشراح يقولون التمييز هو الاسم قالوا بان المصنف عرف التمييز من حيث الاستراح وليس من حيث اللغة فلذلك يزيد الشراح التمييز أي في استراح النحات يزيدون على العباره التمييز يجعلونها بين قوسين ولكن يقولون أي في استراح النحات هو الاسم والاسم هنا هو الاسم, هكذا في, الاسم في إبان اسم ياشي لِيسم في المعرفة في النكره في ما المراد بالاسم لأن الاسم حيث العموم والخصوص يحتاج إلى أن يكون معرفة نكره فلذلك زادوا قالوا التمييز هو الاسم النكره الصريح فقط هو الاسم النكره الصريح فقط لماذا قالوا الصريح فقط ها لأن التمييز لا يكون جملة ولا شبه جملة لا يكون التمييز جملة ولا شبه جملة وهذا أحد الوجوه التي خالف وفارق فيها التمييز الحال كما سيأتينا إن شاء الله في المواضع الخمسة والسبعة ضرورية وهذا أهم في هذا اهم أهم في هذا الباب ما هو أين يتفق التمييز مع الحال وأين يفترق التمييز يعني اهم ما في الباب الاتفاق والافتراق والا فما يقال في الحال تقريبا يقال في التمييز فالتمييز يقال في الحال يقال فيه هو الاسم المنصوب المفسر لمن بام من ماذا من الهيئات هنا يقول هو الاسم المنصوب المفسر لمن بام من الذوات هذا هو الفرق بينهم واحد يبين ما استبهم يعني نفس ما قيل في الحال يقال هنا ما استبهام من الذوات أو من الهيئات فإذا كان الإبهام في الهيئات يكون حالا وإذا كان في الذوات يكون إيش؟ يكون تمييز ولهذا قال هو الاسم المنصوب هو الاسم النكرة الصريح فقط لماذا قلنا الصريح فقط لأن التمييز لا يكون جملة ولا يكون شبه جملة هذه النقطة بغير تفهمها جيدا طيب عندنا ايضا قال المنصور المنصور هذا طبعا على القول بأنه حكم سبقا قلنا وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود دي. قلنا هذا بشرط كما بينا في الحال وما يقال في الحال هو نفسه يقال هنا أو ما ذكر هناك هو نفسه يقال يذكرون واضح طيب عندنا المنصوب لكنه هل ذكر ناصبه هو الاسم النكرة الصريح فقط ولا يكون جملة ولا شبه جملة ثم قال المنصوب ولم يذكر ناصبه فبماذا يكون منصوبا يكون بفعل أو شبه يكون منصوبا بماذا عاملوا أن يكون فعلا او شبه فعل وشبه الفعل كما سبقا ذكرنا لكم اسم الفاعل، اسم مفعول سنة المشبهة مثل المباردة فعال كلها يعني ممكن ان تكون عاملة ان تكون عاملة ناصبه واضح طيب فلذلك قال المنصوب لا بد ان تزيدوه ان ناصبه الفعل او شبه الفعل او شبه الفعل هل هذا على الاطلاق في التمييز الجواب لا. هذا في تمييز النسبة افهموا هذا جيد هذا في تمييز النسبة وسيعطي النسبة هل هو من تمييز الجمل ام من تمييز المفردات اذا يكون التمييز منصوبا بفعل او شبهه على الاطلاق في كل انواع التمييز ام في نوع واحد <تصفيق> ما هو <تصفيق> تمييز النسبة <تصفيق> تمييز لماذا لا قلنا تميز لأن في تمييز لا يكون من الذات بفعل يكون منصوبا اذا كانت من سيكون يكون بفعل أو شبهه. هذا من سيكون من يكون منصوبا بفعل بفعل سيكون من هذا تميز من سيكون من لكن من الذات ما هو ناصبه؟ الناصب هو الذات التي رفعت عنها الناصب لتمييز الذات هو ما هو او هي لان الضمير لا يتوسط المذكر والمؤنث جاز فيه وجه ان الناصب لماذا لتمييز الذات ما هو هو الذات الذات التي رفعت التمييز عنها الابهام الذات التي رفعت التمييز عنها الابهام واضح مفهوم هذا هذا ما في التمييز اما الباقي كله سهل ان شاء الله نعم؟ يعني هذه النقاط التي ينبغي أن يفهمها الطريق اقرأوا الآن المثل قولي هو الاسم المنصوب, المنصوب. المفسرون هو الاسم لا بد أن تزيد ما ذكرنا لكم اسم كيف هو معرفه ولا نكرة الصريح. اسم الصريح كيف هو ده لماذا ده؟ قلنا الصريح لا يكون, جملة. لا يكون جملة ولا شبه جملة لا. نكرة الصريح فقط لا. نكره هل يمكن أن يكون معرفة سياتي؟ لا يمكن لا ذلك خلاف الكوفيين واضح مم. طيب بقي لنا شيء اخر ما هو المنصوب المنصوب لما قلنا المنصوب بماذا هل ذكرنا ناصبه؟ لا وبماذا يكون منصوبا بفعل او شبه الفعل طيب بالنسبة. هذا في كل انواع التمييز ولا في نوع واحد بالنسبة. في تمييز ماذا تمييز نسبه اما تميز ذات اما هو الناصب له الذات, الذات التي رفعت التمييز عنها الالى هذا عاصم هذا مفهوم في اشكام فهذا هو الصعب في هذا الباب مع الافتراق والاجتماع كما سياتي ان شاء الله اين يفترق تميز مع الحال واين يجتمع معه طيب ثم قال المنصوب المنصوب قلنا المنصوب لم يذكر ناصبا ذكرنا اين يكون ناصبا ها وأين يكون الناصب الفعل أو شيء شبه الفعل طيب المنصوب ماذا خرج خرج به المرفوع وخرج به المجرور ثم قال المفسر ماذا خرج ماذا خرج به جميع المنصوبات إلا الحال لأن الحال هو نفسه يفسر فالمنصوبات كلها عندما نقول المفسر لان قلنا هو الاسم المنصوب جميع المنصوبات ينطبق عليهم ها ينطبق عليهم هذا اسم ها منصوب ها ماذا آخر المفسر ماذا يخرج كل منصوبات إلا الحال لماذا قلنا ما عاد الحال لأن الحال هو نفسه مفسر ولكن متى يخرج الحال يخرج عندما نقول المفسر لمن بهم او استبهم من الذوات ماذا خرج معنا خرج به الحال لان الحال لماذا خرج الحال العاصم لان الحال يرفع الابهام ولكن الابهام في الذوات ان يرفعه في الهيئات ها؟ في الهيئات فلذلك نقول يرفع الحال الابهام لكن لا يرفعه عن الذوات إنما يرفعه عن الهيئات وأي هيئة يرفعها هيئة الذات يرفع الحال التمييز عن ماذا؟ يرفع الحال الإبهام عن هيئة الذات أو نقول من بان من النسب من النسب كما سيأتي إن شاء الله واضح هذا إذا نقرأ المتن ونضربه هل بقي إشكال حتى نبينه؟ عاصد اقرأ المن. اقرأ واحد من ها. باب التمييز صوتك. صوتك في إشكال هو الاسم المنصوب. المفسر والمبين والموضح لمن بهم لماذا؟ من الذوات من الذوات ما ذكرناه مفهوم ما ذكرناه مفهوم إن شاء الله صحيح؟ طيب الآن إلى كم ينقسم التمييز؟ هذا حصلوا أيضا إلى كم ينقسم التمييز؟ لأن الناظر المصنف ذكر ذلك بالامثله فقط إلى كم ينقسم؟ التمييز لا؟ الى كم ينقسم التمييز التمييز ينقسم الى قسمين التمييز ينقسم الى ماذا الى قسمين ينقسم الى قسمين القسم الاول التمييز المفسر لمن بام من الذوات ويسمى ماذا تمييز المفرد يسمى تمييز المفرد هذا القسم الاول المفسر التمييز المفسر لمن بعم من الذوات ويسمى ماذا هذا يسمى تمييز المفرد يسمى تمييز المفرد طيب حتى تفهموا أكثر لابد أن نفهم ضابط كل قسم ما ضابط تمييز النسبة أو تعفوا ما ضابط تمييز المفرد ما ضابط تمييز المفرد هذا سؤال ما هو ضابط تمييز المفرد الجواب هو ما رفع ما رفع ابهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقه ما رفع ابهام اسم ما رفع ابهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقه يكون فيه اجمال يعني غير معروف بقي فيه إبهام فهو يرفعه واضح؟ طيب قلوا ماذا كتبتم لنعرف ما رفع ما رفع ما شكون هو التمييز يرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل حقيقة مجمل حقيقة اشتريت عشرين ركزوا معي غلاما لا لاحظوا عشرين غلاما اشتريت في إبان لما في إبان عشرين أي لماذا ما هي العشرين وإبهام يعني لم تذكر ما ماذا اشتريت وقع لكوننا لم نذكر المشترى. ذكرنا العدد اشتريت عشرين عشرين ماذا عشرين كتابا عشرين مصحفا عشرين غلاما عشرين نعجه عشرين خبزة عشرين ايش الطالب مثله دائما بالخبزة عشرين ماذا عشرين اذا شف الضابط الذي كتبت ما رفع اسم مذكور قبله وقبل ماذا قبل التمييز مجمل حقيقة مثلا اكتبوا المثال وطبقوا عليه الضابط اشتريت عشرين عشرين غلاما أو عشرين نعجة اكتب أي واحد منها اشتريت عشرين غلام طيب ركزوا معي الآن الكلام على ماذا عاصي الكلام على ماذا في المثال اشتريت عشرين غلام على ماذا الكلام على على ماذا نعجة نعجة أو غلام طيب يلا تطبق عليه الضابط ما رفع؟ أي هذا الاسم رفع إبهام اسمين شنو هو الإبهام الاسم اللي وقع في العشرين مذكور قبله هذا ذكرت قبل التمييز ولا لا آه. نعم في إجمال الحقيقة ولا لا حقيقة الشيء المشترى مجمل في إبهام ولا لا في إذا لماذا رفع بالتمييز فعلم تعصي طيب اشتريتوا عشرين غلاما ركز في المد أو ركز في التعريف الكلام الآن على غلام غلاما رفع إبام اسم شنو هو الاسم اللي كان فيه إبام اشترعته عشرين أين الإبام عشرين إذن رفع غلاما رفعت إبام اسم مذكور قبل التمييز شنو هو الاسم المذكور قبل التمييز عشرين عشرين كان معروف ولا مجمل الحقيقه مجمل الحقيقه فيها اجمال وابهام حقيقه المشترى هذا الشيء معروف ولا غير معروف غير معروف الانفو طيب والواقع ما مع ماذا تميزت اول واقع بعد العدد الصريح اتم الضابط ما رفع إبهامس من مذكور قبله مجمل الحقيقة وهو الواقع بعد العدد الصريح ما هو مثال عدد الصريح؟ عشرين عشرين هذا مثال صريح؟ عدد صريح؟ اشتريت عشرين غلام أو قول الله عز وجل ها. جيبوا الآية إن عده الشهور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 تشبه الفعل ولا لا نعم وشبيه لكن تشبه الفعل ولا لا نعم استثرب وهكذا يعني هذه تشبه وهذه يقال لها مشبهه بي مش للفعل مشبهه للفعل من حيث هذا المعنى واضح طيب إن حرف توكيد ونصب عدة ما ذكر في الدرس اسم ان اسم ان كذلك منصوب بالفتحه الظاهره في اخره عده ها عده أنت انت عده, عدة مضاف الشهور مضاف اليه كيف يكون مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره العامل في المضاف اليه من العامل في المضاف اليه قيل الاضافه وقيل المضاف الراجع <تصفيق> مضاف وقل ابيات وجرة بالمضاف مولاي اليه بيل اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو ظرف يش هذا عاصم هل ظرف زمان أم ظرف مكان عند ها ظرفه يا جن ظرف مكان هذا ظرف مكان ها ظرف مكان؟, مكان منصب على ماذا هو منصب منصب على الظرفية متعلق بماذا ان الظروف غالبا كحروف الجر لا تستقل بذاتها لما يتبعى المجرب الربط في الغالب لذلك تحتاج الى ما تتعلق به متعلقه بماذا بعده او نقول متعلقه بمخلوف حال إن عده الشهور هي في حكمه إن ان عده الشهور عده مضاف الشهور المؤذن عده شهور عند عند عاصف عاصم قلنا كل ما يوجد بعد ظرف فهو كيف هو وكل ما يوجد بعد ظرفه فانه مجرور بدون خلف إن, ان عده الشهور عند الله عند مضاف ها. الله مجرور لفظ الجلاله مجرور مضاف اليه لا بد من زياده كما كان يقول احد مشايخنا وكذلك قديما يطبقون يقولون هذا يقول لفظ الجلاله مجرور للتعظيم مجرور للتعظيم لا يقال مجرور هكذا لان الجر كأنه مسبق مجرور للتعظيم بالكسره مجرور للتعظيم بالكسرة. وهذا التعبير افضل كما يقولون مرفوع للتعظيم منصوب على التعظيم واضح طيب وغالب ما يقول في المجرور وفي ماذا وفي المنصوب يقول مجرور لماذا للتعظيم بالكسره منصوب على التعظيم إني سألت الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم كذلك في الجر ركزوا ما يجئين ناصر ان عدة الشهور عند الله اثناء ان حرف توقيد من عند اسمها إن عدة اسمها عدة مضاف الشهور مضاف ايه ركزوا أنا وعدوا الإعراض عدة إن حرف توقيد من أسنى اسمها عدة مضاف شوري مضاف ليه نايت عند نصب على الظرف في مكان نصب على الظرفية. عند مضاف نفط الجلاله مجرور للتعظيم بالكسر واضح مضاف واضح انا اثنى ان ذكرنا اسم ان ماذا يحتاج الان ها انتصب ان تنصب الاسم ذكرنا ماذا بقي ها ارفع صوتك خبر خبر اين الخبر الان اثنى هذا هو الخبر كيف يكون الخبر مرفوع مرفوع بماذا هنا؟ إثنى بالآلف نائبا عن الضمه في أي موضع أن تكون الآلف نائبة عن الضمه؟ ها؟ نمزعي نائبة عن الضمه في أي موضعين في أي موضع أن تكون الألف نائبة عن الضمه؟ هذا سؤال في أي موضع تكون الألف نائبة عن الضمه؟ ها؟ نعم ارفع صوتك في تثنية الأسماء خاصة نعم في تثنية الأسماء خاصة طيب اثنى مثنى هذا ملحق بالمثنى لأن المثنى يشترط فيه شرط ثمانية فإذا اختل الشرط ماذا نفعل نقول ملحق بالمثنى إذا جاء على صوره المثنى وكما سبق لكم وللذي ثني ثم يقول ثماني من الشروط فاستدل البياني اولها اعراب والتنكير ها كما سبق لنا واضح وعدم التقيب والتنكير وان يكون مفردا وان لا يغني, عني... لا يغني عنه غيره لا كالاتحاد اللفظي والمعنى فذي شروطها مجموعه المحتدي وذكرنا شروط اخرى واضح طيب إذن ماذا يقول هذا نقول هو ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى اثنا عرفنا ايضا عشر ما موقع الاعراب لان الاصل اثنا كيف كانت الاصل ركزوا معي جيد الاصل كيف كانت اثنان ماذا فعلنا هنا حذفنا نونه لماذا حذفنا النون الاضافه هل يقول نمالك نونا تلي او تنوينا مما تضيف حذف كطور السين سينا والثانيه يجر فاذا حذفنا ايش عادفنا النون من أجل إضافة. الإضافة عشرة إثناء. الأصل كان إثنان عشرة فعادفنا النون من أجل الإضافة فقلنا إثنى عشرة هذا مركب عدبي الجزء الأول إثنى والجزء الثاني ما هو عشرة فالجزء الثاني من المركب عدبي يكون ماذا؟ يكون مبني على الفتح في محل جرين لماذا؟ لأنه مضاف إليه مضاف إليه واضح طيب يعني الجزء الثاني من المركب كنون من المثنى فهم هذا جيدا الجزء الثاني من المركب ها كنون من المثنى فمثلا الزيدان الزيدان لاحظوا جاء الزيدان جاء فاعل مبني على الفتح الزيدان فاعل مرفوع بماذا بالالف النائب عن الضمه والنون عوض عن التنوين والحركة واضح هنا؟ طيب هناك افضل الجزء الثاني هناك يعني ان يكون هناك من المثنى يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك ولذلك ركزوا معي, معي. عندما نذكر المثال اعلم انك تقرا التمييز واضح؟ تمييز منصوب بماذا؟ بالفتح الضائرة في آخره فلذلك ماذا قلنا؟ قلنا شنو هو ضابط شنو ضابط القسم الأول شنو هو الضابط ديره؟ قل ضابط تتم الضابط؟ اقرأ اقرأ الضابط ما رفع, ما رفع؟ ابهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة هو الواقع بعد العدد وهو, الواقع بعد العدد وهو الواقع بعد العدد الصريح أو الواقع بعد العدد الكنائي أو الواقع بعد العدد الكنائي واضح؟ طيب الواقع بعد العدد الصريح ذكرنا المثال إش اشتريت عشرين نعجتان عشرين غلامان ان هذا العدد كيف هو صريح ولا كنائي صريح والكناء ما ال ال مثال الكناء الواقع بعد العدد هو التمييز تعطوني مثال كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت وش هذا تميز عدد صريح أم كنائي هل فقط. تستفهموا. تستفهموا. طيب. تستفيد مثال. على المثال تستفيد من فينا من تستفيد من تستفيد من تستفيد من تستفيد يا تستفيد كم تستفيد من تستفيد من كم؟ من تستفيد من كم؟ من من من تستفيد من تستفيد مالكتا ماذا تفعل الآن؟ ها كم استفهام طيب اسم استفهام الشحف كم استفهامية ما موقعها في الإعراض هي استفهامية لكن ما موقعها في الإعراض ولهذا قلت دائما أنه يحتاج إلى استعمال ذهن وتشغيل ذهن كم عبدا مالكتا كم عبدا ملكتا فكم اسم استفهام او كم استفهامية ها ما في الاعراب في محل نصر مفعول به مقدم على عامله كم عبدا ملكتا ملكتا كم عبدا ملكتا كم عبدا واضح شو هو كم ما في الاعراب مفعول استفهامية مفعول به مقدم يعني كتقول تقل ايه لكنك أنت ما أدري معنا ولا ماشي معنا كم عبد ملكته كم مقامة عرب استفهامية مفعول به مقدم اين عامل كم انت اين عامل كم اللي يعمل فيها النص كم ها ملكته ملكته طيب ملكته طيب ملكته في وفاعل طبعا وعدل ما موقعها في الاعراب العدد عدا شو الباب اللي كان ما موقعها في الاعراب تمييز تمييز هذا العدد كنائي ولا صريحي كنائي, كنائي. تمييز كنائي وإلى هذا اشار نمالك مالك ماذا قال نمالك مالك ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميز 20 ككم شخص سما ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخص سما اتم الضابط لازل الضابط لم يأتي قل أو الواقع بعد العدد الكنائي الصريح والواقع أيضا بعد العدد الكنائي والواقع أيضا بعد المقادر من الموزونات أو الواقع بعد المقادير من الموزونات أو الواقع بعد المقادير من الموزونات ها أو الكيل أو الكيل أو ها المساحي أو الكيل أو المساحي العام هذا هو الظرف كامل ولأن لم أشان أذكره دون أن أذكر مثال كل ها نوعي يلا اقرا الان الضابط كاملا وساذكر لكم باقي الامثله على المقادير والموزنات والمساحه ها؟ اقرا الضابط ما رفع ابهام اسم مذكور له مجمل, مجمل الحقيقه والواقع الواقع هذا الصريح. العدد الصريحي أو الواقع بدل العدد الكنائي أو الواقع بدل المقادير والموزونات من الموزونات أو الكيل أو المساحة, أو المساحة واضح؟ طيب قل هذا الضغط عاصي ما لقى أدهام اسمي المذكوري قبلهم منذ الحقيقة أو الواقع بعد العدد الصريح أو الواقع بعد العدد الكنائي أو الواقع بعد المقادير بيروزونيت اها طب ايش طيب اعطيني مثالا الواقع بعد العدد الصريح مثال ذكرناه اعطيني مثال العدد الصريح اشتريت 20 نعجه طيب اعطيني للعدد الكنائي كم عبد كم عبد بد أن تشيروا لكل نوع تذكروا المثال عليه طيب ما هو مثال واقع بعد المقادير من الموزونات اشتريت رطلا زيتا اشتريت رطلا زيتا هذا ديال من هذا عاصم هذا لمن؟ الواقع بعد المقادير من الموزونات المقادير من الموزونات اشتريت رطلا زيتا فمن يعرب لنا هذا المثال؟ انت المخالف اشتريت في الوفاء ها رطلا رطلا عدد ها. عدد من المقادير ايه من المقادير به مفعولي زيتا تمييز تمييز هذا مثال لمن المقادير من, من الموزونات اعطيني مثال لكي اشتريت قفيزا برا اشتريت قفيزا برا لا بد من المثال على كل نوع لأنني سأسألكم اشتريت قفيزا برا مصطفى استيقظ مننا اشتريت قفيزا برا واضح؟ طيب المثال إعرابه كالإعراب السابق لا فرق واضح؟ كالإعراب السابق طيب أعطيني مثال المساحي المساحة هذه اشتريت قفيزا شبرا أرضا اشتريتوا شبرا أرضا الإعراب واحد عصر عصر هذه الأنواع التي ذكرنا كامل الإعراب واحد اشتريتوا شبرا أرضا تقول اشتريتوا في الوفاعل شبرا المفعل به أرضا هذا التمييز وهذا التمييز اللي لا يكتوف أمرق التمييز ماذا لا بد أن تفرق الواقع بعد المقادر من ماذا من الكيل او من الموزون او من المساح او من المساح ما واضح هذا واضح هذا ولذلك كثير ما كنا نسمع من شيخنا عياد رحمه الله تعالى نسال الله زوج النيج على قبره ولضم ريال الجنه وكذا والدينا فالرجل يعني كان من الصالحين رحمه الله رحمه الله رحمه الله كان دائما يردد على مسامعنا عندما يصلوا إلى هنا بيتين واكتبوا البيتين وإن تريد معرفة التمييز وإن تريد معرفة التمييز لكي تكون من ذوي التمييز هو كان يقول لنا لكي تكون من ذوي الرشادي ولكن أنا لم أتنبئ إلا, إلا الآن بالعكس يقال وإن تريد معرفة التمييز لكي تكون من ذوي التمييز إذا شئت أن تعرف التمييز له هذا الباب التمييز وتكون أنت أيضاً من من أصحاب التمييز الذي يميز بين أنواع التمييز فحفظناه وصلح الله الحفظ في الصغر يبقى لا ينسى وكما قال وإن كان لا يصح مرفعا الحفظ, الحفظ في الصغر كنقش على الحجر والحفظ في الكبار كنقش على الماء هذا طبعا هذا مش حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن معناه يعني صحيح في الغالب طبعا وان تريد معرفه التمييز لكي تكون من ذوي التمييز فهو الذي يقع بعد العدد فهو الذي يقع بعد العدد والكيل والوزن ومسحة اليد هذه كما يقولون هذا اقسام العلماء الى اربعه اقسام فانا لم أشاء أكثر من التقسيمات لأنه وينقسم باعتبارات متنوعة لسيما نحن نريد أن نختم هذه الأبواب والباقية سيتمها الشيخ حسن إن شاء الله غادل إن شاء الله عندنا النحو أيضا غادل عندنا النحو لسيما الاستثناء نحاول ان نختم الاستثنان. ها قل أو لعل لعل غادل نتركه للشيخ حسن لأنه باب الاستثناء. نسيت نسيتنا عندي بعض الأشرار أقوم بها قبل السفر فلهذا نحن إن شاء الله نقف على باب الاستثناء وسيتم الأبواب الباقية الشيخ حسن كم بقية من باب؟ لعل أبواب ستة شوف شوف لي في عاص سؤال بقية باب الاستثناء قل كم باب بقية التمييز ثم كل أبوال أخرى أنظر أنت بسرعة ستة. ستة أبوال هذه ستة أبوال إن شاء الله مع الشيخ حسن يختمها معكم إلا إذا وجدنا في المكان الذي نكون فيه النت جيدا نتابع بإذن الله عز وجل وإن تريد معرفة التمييز لكي تكون من ذوي التمييز فهو الذي يقع بعد العدد والكيل والوزن ومسحة اليد أو مسحة اليد واضح؟ إذن هذا أي تميز هذا؟ تمييز المفرد لكن لا كنقسم الى ها هنا انقسم الى اربعه اقسام بعضهم يجعله تقسيم وبعضهم يجعله ضابط ها طيب عاصم هذا البيتان هذان البيتان عرفت العدد بعد العدد اعطيني مثال بعد العدد وبعضهم الى خمسه بعد العدد واذا اعتبرنا اذا اعتبرنا العدد بنوع اي فيكون اقسام خمسه العدد الصالحي ما هو مثاله اشتريت عشرين رولان العدد الكنائي كم عبدا ملكته الكيل والوزن ومسحه اليد هذه الامثله التي ذكرناها هذا النوع الاول تميز ماذا تمييز المفرد لانه يفسر ويبين ويوضح من بأما ما واستبهم في المفرد يعني في الكيل وفي العدد وفي الوزن وفي المساحة واضح؟ واضح واضح عسل طيب النوع الثاني ما هو؟ التمييز النسبي أو تمييز النسبة ويسمى ماذا؟ تمييز الجملة يسمى تمييز الجملة وهو هذا النوع يفسر ويبين ويوضح ما استبعنا وانبعنا من النسب من النسب ويسمى ايش تمييز الجمله يا يسمعون اسمع تمييز الجمله يكتب شيء احدهم اذا ما يكتب ها ها كيف نعم تمييز الجمله تمييز الجمله واضح طيب ما هو ضابط تمييز النسب او قل تمييز الجمله لانه يقال له تمييز النسبة ويقالته اتمييز الجملة ما هو ضابطه الضابط أهم شي في النحية فنحن ذكرنا ضابط ماذا ضابط المفرد والآن ضابط relatable النسبة أول جملة المهم التمييز عن سمي القسم إلى قسمين اما تمييز أن يكون مفرد واما ان يكون جملة معنا Just التمييز الجملة ماشي ان يكون هو جملة تمييز الجملة ماشي التمييز يكون جملة لا هو أني أن يكون تمييزاً للجملة طيب ما هو ضابط تمييز الجملة؟ ضابطه هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه تنبأوا تمييز لا يكون جملة وإنما يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه هذا هو الضابط ضابط من؟ ضابط تمييز الجملة قل هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه عيد عيد حاصل وما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه واضح هذا؟ طيب إلى كم ينقسم تمييز النسبة أو تمييز الجملة؟ إلى كم ينقسم؟ هذا سؤال إلى كم ينقسم؟ تمييز النسبة أو تمييز الجملة الجواب ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى محول وإلى غير محول محول وغير محول قسم الأول أن يكون محولا القسم الثاني أن يكون غير محول هذا تمييز من تمييز الجملة طيب قبل ان نذكر المحول احب ان نتكلم على مثال لمن لغير المحول لان التمييز اما لا يكون محولا او غير محول اعطوني مثال لتمييز النسبه غير محول الجواب مثاله اكتبوا المثال, أكتب المثال، امتلا الاناء عسلا امتلأ الإناء ماءا امتلأ الإناء لبنا امتلأ الإناء وهكذا واضح امتلأ الإناء فعل وفعل امتلأ فعل, وفعل الفتح. فعل. ماء وفعل فعل الإناء فاعل. ماءا أو عسلا ما مقابل العرب تميز ماذا عاصم تميز ماذا تميز نسب المحول ولا غير محول ها عاصم محول ولا غير محول لأن تما كنت معني ذاب التميز نسب إلى إلى كين إلى قسمين محول وغير محول ما هذا المثال الذي ذكرناه للمحول ولا غير المحول المحول ولا لغير المحول لا لغير المحول المحول ما ما ذكرنا. طيب طيب اذا الى كم ينقسم محول لا محول ينقسم المحول ينقسم الى كم ينقسم, محول؟ ينقسم المحول ينقسم الى ما شاء الله يوحى ليهم صلاة ناعس لما قد فقش يطلب لي ثلاثة أقسام. <تكفيش> إلى كم؟ ها؟ <أه؟ تكفيش> إلى كم ينقسم وحول؟ <تكفيش> إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مكزوا ماني. المحول إلى كم ينقسم؟ <تكفيش> إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ محول عن الفاعل. يلا هذا الأول محول عن الفاعل. أعطوني مثال. تفقع زيد شحما او بكر شحما تفقع زيد شحما ها وتصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا ركزوا معي جيد تفقع هذا ايش هو المثال ايش تفقع ايش قل تفقع ايش تفقأ معنى تفقأ عاصم تفقأ زيد شحم ما معنى تفقأ امتلأ امتلأ شحم تفقأ بمعنى امتلأ شحم ها تفقأ زيد شحم هذا العاصم أو تصبب زيد عارق تصبب زيد عارق إيش هو الأصل؟ تفقأ شحمو زيد تفقأ شحمو زيد هذا الأصل هذا محول عن الفاعل لأن الأصل ماذا قلنا؟ تفقأ زيد شحمن لاحظوا شحمن هنا تمييز أقول لن أعرف أنت العصر تفقأ فعل ليش؟ فعل ما؟ زيد فاعل شحمن تمييز هذا التمييز ماذا ماذا يصلنا؟ عن محول عن ماذا عن الفاعل كيف محول عن الفاعل رجعه الاصليه رده الى اصله اصله رده الى اصله اذا في الاصل كان فاعلا فتقول تفقع اشحم زيد يعني الان تفقع في ماض شحم ما وقع في الالف فاعل شحم مضاف زيد مضاف فإذن هو محول عن ماذا التمييز فانت الان محول عن التمييز عن الفعل فعل حذف المضاف شو هو المضاف هنا شحن حذف المضاف الذي هو الشحن وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقاما مضاف إليه هنا زيد فارتفع ثم اتى بماذا بالمضاف المحذوف وعندما أتينا بالمضاف المحذوف انتصب على ماذا على التمييز فهمتم هذا المثال عاصم. فهمت هذا المثال تفقأ شحم زيد الأصل فهذا إذن تمييز ولكنه محول محول عن ماذا عاصل الفاعل الأصل تفقأ شحم زيدين ها أيضا تصبب زيد عراقا قل عاصم. هذا محول عن فاعل كيف كان الاصل التنييز ترده فاعل أحسنت تصبب عراق زيدي الثاني القسم الثاني محول عن المفعول محول عن ماذا عن المفعول به المثال غارب ما يمثلون بقول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الارض عيونه فجرنا في الموفاه ان الارض مفعول به عيون الماء وكافه العرب عاصم تمييز تمييز هذا محول عن ماذا عن المفعول فالاصل مش يكون وفجرنا عاصم قل أن رد الاصل ترد العيون تردها في المفعول به تردها مفعول به قل وفجرنا عيون الارض احسنت عيون الارض هذا هو اذا هو محول عماد فلذلك قال الله اعلم وفجرنا عيون الارض فاجري علي ما اجري على قولنا اتفقا شاح مزيد هذا محول عماد المفعول به النوع الثالث المحول عن المبتدا المحول عن المبتدا اعطيني مثالا انا اكثر منك مالا مال اين الشيء مالا هذا محول عن مادى عاصم المبتدى اذا اذا كان مالا ركز معي عاصم فيها مالا انظر فيها مالا هذا تمييز محول عن المبتدى رد الى المرتدى واضف له نفسك مالي اكثر من التمييز مالا ردها مبتداء وعظفه لنفسك قل ها؟ كيف أنا أكثر من كمالا أنا أكثر من كمالا التمييز تجعله مبتداء وتضيفه لنفسك ماذا تقول أين التمييز أنا أكثر من كمال هو التمييز؟ ماذا إجعله مبتداء وعظفه لنفسك أحسنت مالي أكثر من, من مالك مالي أكثر من مالك فهو محول أم ماذا؟ المبتداء المبتداء سهل سهل فحُدف المضاف ما هو المضاف هنا؟ المال مال وقيم المضاف إليه وهو الضمير مالي الذي هو ياء المتكلم وقيم مقامه واضح؟ فارتفع ارتفاعا وانفصل لماذا الفصل؟ لأن يا المتكلم ضمير متصل ولا ضمير منفصل؟ ضمير متصل وهل يمتداو بالمتصل؟ لا يمتداو بالمتصل ثم جاء بماذا؟ بالمضاف المحذوف المضاف المحذوف جعلناه تمييزا فصار كما تقرأون أنا أكثر منك مالا من في إشكال إذن تمييز النسبة أو الجملة ينقسم عاصم الكزمال تمييز النسبة أو الجملة ينقسم الى قسمين حول. اولا التمييز الى كم ينقسم الاول عاصم الكزمال التمييز ينقسم الى قسمين تمييز مفرد وتمييز جملة نسبة واضح ثم تمييز المفرد تمييز النسبة الى كم ينقسم ينقسم الى قسمين الى محول ومحول والمحول ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون محولاً عن فاعل، وإما أن يكون محولاً عن المفعول به، وإما أن يكون محولاً عن المبتدا، عن المبتدا. طيب أكثر من ذلك لنرى هل فهمتم؟ من يذكر لنا بعض الأمثلة للتمييز؟ آه، للتمييز نسبي. من يذكر لنا بعض الأمثلة ويحاول يذكر لنا كيف يحولها؟ لابد بد بابا زيد عارقا وانا الان بينت لكم انتم حوّلوها وتفقّأ قلنا ايش معنا تفقّأ عاصل تلع وتفقّأ بكر شحم وطاب محمد نفسا الان اصل الكلام تصبّم ماذا عارق زيد وتفقّأ ماذا شحمو بكر وطاب ماذا نفسو محمد كلها حولنا الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فحلفنا المضاف فحصل ماذا؟ حصل إباء في النسبة فاتينا بالمضاف المحلوف الذي كان فاعلا في العاصل فجعلناه ماذا؟ جعلناه تمييزا. ما هو الباعث على ذلك؟ ما هو الباعث لأن ذكر الشيء مبهاما ثم ذكره مفسرا أوقع في النفس ذي كان الشيء مبهما ثم ذكره مفسرا أوقع في النفس هكذا يقول العلماء طيب الناصب للتمييز فيها للأمثلة ما هو المفرد عرفنا ناصبه الآن الناصب الناصب للتمييز فيها للأمثلة ما هو تذكرون الناصب للتمييز في هذه الأنفل الناصب هو, هو المسند, للفاعل. المسند, للفاعل. المسند إلى الفاعل وارح. المسند إلى الفاعل المسند إلى الفاعل واضح؟ المسند إلى الفاعل تفقأ شحم زيدين آه. آه. تصبب عرق زيدين طاب نفسه محمدين العاخر واضح؟ هذا هو الذي عامل شوال العامل من؟ قلنا المسند إلى الفعل من يذكر لنا بعض الامثله لتمييز الذوات عن تميز النسبة ذكرنا تميز نسبة ويسمى تمييز الجمليات الآن اذكر لي أنت بعض الامثله لتمييز الذوات تمييز ذات عاصر اشتريته تمييز ذات اشتريته ايش عشرين نعجتان عشرين وملكتو عشرين نعجتان واشتريته عشرين غلام غلام تمييز ولا لا الابعام الحاصل في ذات عشرين لما قلنا اشتريته عشرين اشتريته عشرين ها هل هذا العدد معلوم شو ماذا اشتريت؟ لا تمييز غير معدي فإذن هناك إبعاء فبماذا نرفعه؟ بالتمييز كذلك ملكته سبعين نهجة هذه نهجة تمييز لإبعاء حاصل في ماذا؟ في ذات سبعين أو تسعين هذه سبعين أو تسعين في أي شكل في إبعاء بماذا نرفع الإبعاء؟ بالتمييز قاعدنا قاعدة أكتبها لماذا اتقدم كتب القاعده ان العدد او أن أسماء العدد مبهمه لكونها صالحه لكل معدود هذه قاعده مهمه كتبها كون العدد ان العدد او ان اسماء العدد مبهمه لماذا لكونها صالحه لكل معدود صالحه لكل معدود ومن هو تميز المقادير؟ قل المئل القاعدة؟ إن أسماء العدد مبهمة لكونها صادمة. إن أسماء العدد مبهمة لكونها صالحة لكل معدود. مش هي صالحة ليش؟ خبر. صالحة. صالحة إن خبر كون. الله يدي. ها. صالحة لكل معدود. لكل معدود. واضح لا؟ طيب. الناصب للتمييز بعد بعد الأعداد والمقادير ما هو؟ لا الناصب للتمييز اكتبها ما هو الناصب للتمييز بعد الاعداد والمقادير هذا السؤال ما هو الناصب للتمييز بعد الاعداد والمقادير الجواب ما يدل على عدد او مقدار ما يدل على عدد او مقدار فالذي يدب على العدل أو المقدار هو الناصر كما قلنا في المسلم واضح طيب قول المصنف رحمه الله شوفوا في المثل وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها من أي نوع هذا ركز جيد انظر في المثل نظرت في المثل قولنا هذا قال وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها رأيتها عاصم طيب هذا من أي نوع من من من التمييز هل من الذوات أم من نسبة، نسبة،, نسبة نسبة حسنته هذا ليس من تمييز الذوات إنما هو من تمييز النسبة فإذا كان من تمييز النسبة كان من حقه أو كان حقه أن يقدم على تمييز العدد كان حقه أن يقدم يقدمه على تمييز العدد صحيح طيب لماذا أخرى المصنف وفصل بينه وبين مشارك إفليس لماذا لأنه له شرطاً لان له شرطاً في النصب لان له شرط في النصب ولهذا السبب اخر ما هو شرط نصب التمييز الواقع بعد افعال التفضيل هذا سؤال اكرم على فعل افضل واجمل ما هو شرط نصب التمييز ما هو شرط التمييز الواقع بعد افعال التفضيل شرطه الجواب شرطه ان يكون فاعلا في المعنى ليكون فاعلا في المعنى وما هو ناصبه الناصب له هو أفعل التفضيل فمثلا المثال الذي ذكر المصنف ها؟ زيد, أكرم زيد أكرم منك أبن فالاصل أصل الكلام يكون أبو زيد أكرم منك أبو زيد أكرم منك هذا هو الاصل أبو زيد أكرم منك ووجهه أجمل منك ما. فعلون حول الاسناد عن المضاف الى المضاف إليه حول الاسناد عن المضاف الى المضاف الى وجعل المضافه تمييزا وجعل المضافه الى المضافه الى المضافه الى المضافه الى المضافه منك المضافه الى المضافه منك المضافه الى منك الى المضافه الى المضافه اقرا المتن الان بقي لنا شروط التمييز وشرطان اقرا المكن التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهما من الذوات زيد قول قل عاصم زيد تسبب زيد العلاقه تسبب زيد العلاقه وتفقى باكر وطاب محمد النفس واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين ناجتا وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك ووجها واضح زين؟ الآن ستاتي الشروط أنا قبل أن أنتقل الشروط هل فأنتم هذا المد في إشكال يعني هذه الأمثلة التي ذكر ممكن أن تقول لهذا المثال لمن؟ قل المثال أول اشتريت عشرين غلاما هذا ها؟ أي نوعي؟ تميز مفرد قل عاصم وملكت تسعين عجتني نفس الشيء وتصبب زيدون على. أي مثال محول ولا غير محول محول عن ماذا عن الفاعل قل زيد أكرم منك وأجمل محول عن ماذا محول عني المبتدى إذن واضح ما سبق الآن ما هي شروط التمييز ما هي شروط التمييز هذا هو السؤال شروط تمييز ذكرها المصنف فقال هما شرطان ولا يكون شكون التمييز اسمها ولا يكون التمييز الا نكره نعم الساعه الخمسه دقائق. طيب نتم الآن ان شاء الله ولا يكون الا نكره لماذا لماذا طيب ان شاء الله نتم الشروط وندعم ما يفترقوا ويختفقوا لأن معظم السامعين صائم من عشرة طيب قل ولا يكون التمييز إلا نكرة لماذا؟ هذا هو في المتن عاصم ولا يكون التمييز إلا نكرة لماذا؟ لحصول المقصود وهو بيان من بهم بماذا بأي لفظ بلفظ التنكير خلاف لمن للكوفيين حيث قالوا يجوز أن يكون التمييز معرفة واستدلوا بقول الشاعر رأيتك لما عرفت وجوهنا صددت صدبت أو صددت وطبت النفس يا قيس عن عملي فقالوا ها طبت النفس فقال علماء البصريون طبعا قالوا النفس هذا إذا قلنا بأنه تمييز لأن ال التي في النفس ليست أل المعرفة ليست أل المعرفة التي يلزم منها مجيء التمييز معرفة بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه هل تفيده تعريفا؟ لا تفيده تعريف فهو ناكرة تولوا استنوا بهذا إذن قال المصنف ولا يكون الا نكره لماذا لحصول المقصود عظيم لابد ان تكتب هناك ولا يكون الا نكره لحصول المقصود ولا يكون الا بعد تمام الكلام هكذا قاله شرط ثاني ولا يكون ماذا بعد تمام ولا يكون ماذا التمييز طبعا ولا يكون الا بعد تمام الكلام متى ما بعد تمام الكلام أحسنت بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره يعني لا يتقدم التمييز على عامله لماذا لا يتقدم لأنه فضل ولهذا قال بعد تمام الكلام ونقف هنا لأن عندنا أين لا يشترك الحال مع التمييز وأين يشترك أيضا يختلف على كل أنا كنت قلت سنتمي هذا الباب ولكن لا بأس لنا الكلام عليه طويل وبعضكم بعضكم يعني سي سيذهب للبيت لل للالفطار ومن شأن يفطر معنا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته